من المؤمنين رجال صدقوا ما يعاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً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 وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَنَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِصْيَاهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ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 فَإِذَا الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْ فَتَعَالَيْنَ, فتعالين أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنَّ كُنْتُمْ فُلِنْتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أحسنات من كن أجو النظيم يا لسان النبي من يعت من كن بفاحشة مبجلة ضاع لها العذاب ضعفه وكان ذلك على الله يسير